الناس بما كسبوا تعرفوا لماذا لو عاجلنا بما كسبنا لفسدت وض محله حكمه الدين اصلا وحكمه الخلق ما هي حكمة الخلق ليبلوكم ايكم احسن والله العظيم ما الابتلاء يا اخواني والله ما نراه الان بنو صهيون مثلا يحتلون الارض المقدسه اكثر من ستين سنه أذاقون المرائر لخينا منهم الألاقي عذبونا اضطهدونا سحقونا أهانونا، حاصرونا منعوا عنا الطعام والشراب والغذاء والدواء شيء مفزع فظيع يا جماعه والعالم كله بامم المتحده ومجلس امن يقول هؤلاء محتلون نعم هذه ارض 67 حزيران 70 و... ارض محتلة بما فيها القدس الشرقيه المسجد الاقصى اليوم مشكله اليوم هذا ظلم العالم يقول هذا الامم المتحده الى الان لم تصدر قرارا انه هذه ارض غير محتله لا ارض محتلة الى اليوم إيه ولكن إسرائيل لا تبي العالم ولا أمم إيه المتحدة ولا مجلس أمن ولا عربا ولا مسلمين ولا أحد ولا قوم ولا أخلاقا وتتفعل أفعال كم قتلت من الأفار الصغار أيوه إخوة كم يت كم أحرقت ما فعل في الحرب الأخيرة في غزة فظاعة أيوه إخوة ومع ذلك الله يمهلهم هل فتنا بعض الناس الوحيد يقول وين هل الله هذا الله يا أخي لو كان موجودا ينتقم يا أهبا بل هم قتلوا الأنبياء قبل ذلك هؤلاء بالذات هؤلاء بنو إسرائيل قتلوا الأنبياء والرسل وأمهلهم وعاشوا وطعموا وشربوا ها لماذا؟ الله لا يستعجل كما تستعجل أنت لأن الكل في قبضته ما فيش واحد هارب وإنت بالنسب لك سنة وسنتين وعشر وعشرين وستين سنة كثير جدا لأن عمرك كله على بعضه قد لا تجاوز سبعين ثمانين وراح الثين انتهى كل شيء وعند الله ستمائة بليون سنتليون جوجل سنة مثل أقل من ثاني عنده كل ولا حاجة لذلك لا يعجل لا إله إله إله وقال لك, قال لك في داران في نشأتان وبالنسبة لهؤلاء الجنس الخبيث بالنسبة لهؤلاء القتل المجرمين وإذ تأذن ربك لا يبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب وأنا أقول لنثنياه وإسرائيل والله العظيم عذابكم آتن بالقرآن الكريم اليوم، بكرة، بعد خمسين سنة، ستين سنة، ات لكن هؤلاء أنا أعرف الكلام معهم ضائع ساسة حمقى لا يستهدون التاريخ لا يؤمنون بالآلهة حتى مش بالله، ولا بأي آلهة ينظرون مواقع أقدامهم يردون فقط كسب انتخابات اوهام حزبية فارغة ستغرق المنطقة في حمام من الدم والعياذ بالله، والعالم ينظر ويسمع هذه فتنة، هذا ابتلاء لذلك الله لا يعاجل حتى تتم الحجة على الكل أه؟ وحتى يأخذ الابتلاء مجراه ومساره ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه